بسم الله الرحمن الرحيم التوبة الراضي هي ذكريات اعترف بها سهول هجهم مروا الشنوات وشباب لعبت بهم الشهوات وفتيات ولغنة الملذات هي ذكريات مرت وانقضت وانتهت ونسيت لكنها سجلت وكتبت وأضحيت وعدت ذكريات ذكريات ثائب ذكريات كما يؤمن بقوله تعالى نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم كما يؤمن بقوله وأن عذابي هو العذاب الأليم ولا أخذت أردد متضرعا ربي إني مستني الضر وأنت أرحم الراحمين ثم رفعت بطري إلى السماء وقل يا أرحم الراحمين إن كانت هذه عقوبة فأسألك الرحمة والمغفرة وإن كانت بلا فارزقني الصبر على البلاء وعظم لي الأجر والجزاء ولا وهذا لقد عظمت فربتي وذهبت قوتي وغدا يطبح التراب فراشي عمري محدود ونفسي معجوز وجسمي عما غريب يأكله الدود آه إلى ذلة يوم القيامة القدم وارتفع البكاء وطال الندم ويلي إذا قدمت على رب يحاسبني على الصغير والكبير يوم تزل بالعصاة الأقدام وتكثر الآهات والآلام وتنقض اللذات كأنها أحلام ثم بكيت نعم بكيت وتمنيت البقاء في الدنيا وال الله لا لأجل استمتع بها فقد صابت نفسي منها وإنما, وإنما لأسلح علاقتي بربي للجلال التوبة الضادئة محاضرة يلقيها فضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن العريض أقدمها لكم مؤسسة الراية للإنتاج والتوزيع الإسلامي بالقاهرة أما بعد فهذه ذكريات ومشاعر وهمسات أفضى بها التائبون واعزبر بها المذنبون نعم هي ذكريات اعترف بها كهول هدهم مروا السنوات وشباب لعبت بهم الشهوات وفتيات ولغن في الملذات هي ذكريات مرت وانقضت وانتهت ونسيت لكنها سجلت وكتبت وأخطيت وعدت هي ذكريات تائب واعترافات منيب وراغب في زمن كثرت فيه المغريات وتعددت الشهوات وزلت بكثير من الناس الأقدام تقارف المعاطية والآثام فضعوا فإيمانهم وقوي عليهم شيطانهم إنها ذكريات لمن يؤمن بقوله تعالى نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم كما يؤمن بقوله وأن عذابي هو العذاب الأليم هذه أخبار أقوام أخبر ربهم عز وجل أنه يفرح بتوبة السائبين إليه مع غناه عنهم وشدة حاجتهم إليه وكيف لا يفرح ربهم بتوبتهم إليه وهو الذي ناداهم بقوله يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم وناداهم نبيهم صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها أول هؤلاء التائبين شيخ كبير نجلس إليه بعدما كبر سنه ورق عظمه وقف بطره نجلس إليه وهو يحكي ذكريات شبابه نجلس إلى كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو يحكي ذكرياته بتخلفه عن غزوة تبوك وكانت آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم آدم النبي صلى الله عليه وسلم الناس للرحيل وأراد أن يتأهبوا أهبة غزوهم جمع منهم النفقات لتجهيز الجيش حتى بلغ عدد ذلك الجيش ثلاثين ألفا وذلك حين طابت الثمار والظلال في حر شديد وسفر بعيد وعدو قوي عنيد كان عدد مسلمين كثيرا ولم تكن أسماءهم مجموعة في كتاب قال كعب كما في الصحيحين وأنا أيسر ما كنت قد جمعت راحلتين وأنا أقدر شيء في نفسي على الجهاد وأنا في ذلك أصلي إلى الظلال وطيب الثمار فلم أزل كذلك حتى قام النري صلى الله عليه وسلم غاديا بالغداة فقلت غدا أنطلق إلى السوق فأشتري جهازي ثم ألحق بهم فانطلقت إلى السوق من الغد فعثر علي بعض شأني فرجعت فقلت أرجع من غد إلى السوق فألحق بهم فعثر علي بعض شأني أيضا فقلت أرجع من غد فلم أزل كذلك حتى مضت العيام وتخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أمشي في الأسواق العطوف في المدينة فلا أرى إلا رجلا مغموصا عليه في النفاء أو رجلا ممن عذره الله تعالى نعم تخلف كعب في المدينة أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد مضى بأصحابه الثلاثين ألفا حتى إذا وصل سبوك نظر في وجوه أصحابه فإذا هو يفقد رجلا صالحا ممن شهد بيعة العقبة فيقول ما فعل كعب بن مالك فقال رجل يا رسول الله خلفه برداه والنظر في عطية. يعني أنه أراد الراحة فجلس في المدينة فقال معاذ بن جبل بئس ما قلت والله والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا فسكت النبي صلى الله عليه وسلم قال كعب فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم غزوته وأقبل راجعا المجيء إلى المدينة جعلت أتذكر بماذا أخرج من سقطه إلى دخل علينا وأستعين بكل لي رأي من أهلي حتى إذا وصل المدينة عرفت أني لا أنجو منه إلا بالصدق دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فبدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس للناس فجاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا بضعة وثمانين رجلا فقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم على نيتهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى واستغفر لهم وجاءه تعب بن مالك فلما سلم عليه نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم تبسم تبسم المغضب ثم قال تعال فأقبل كعب يمشي إليه فلما جلس بين يديه قال له صلى الله عليه وسلم ما خلفك ألم تكن قد ابتعت ظهرك قال بلى قال فما خلفك قال كعب يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني أخرج من سفطه بعذر لقد أعطيت جدنا جدلا ولكنني والله عالم أنني إن حدثتك اليوم حديث كذب فرض به علي لا يوشك الله أن يتحقّتك علي ولا إن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لا أرجو فيه عفو الله عني يا رسول الله والله ما كان لي من عذر والله يا رسول الله ما كنت قد أقوى ولا أيثر مني حين تخلف عنك ثم سكَّتَ كعب بن مالك فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال أما هذا فقد صدقكم الحديث قم حتى يقضي الله فيك قام تعب يجر خطاه خرج من المسجد مهموما مكروما لا يدري ما يقضي الله تعالى فيه فلما رأى قومه ذلك تبعه رجال منهم ثم أخذوا يلومونه يقولون والله ما نعلمك أجنبت ذنبا قبل هذا إنك رجل شاعر أعجزت أن تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون هل اعتذرت بعذر يرى عنك فيه ثم يستغفر لك فيغفر الله لك قال كعب فما زالوا يؤنبوني حتى هممت أن أرجع إلي فأكذب نفسي لكني قلت هل لقي هذا معي أحد قالوا نعم رجلان قال مثل ما قلت وقيل لهما مثل ما قيل لك قلت منهما قالوا مرارة بن الربيع وهلال بن أمية فإذا هما رجلان صالحان قد شهدا بدرا لي فيهما أسوة فقلت والله لا أرجع إليه أبدا ولا أكذب نفسي ثم مضى كعب بن مالك حزينا كثير النفس وقعد في بيته فلم يمض وقت حتى نهى النبي صلى الله عليه وسلم الناس عن كلام كعب وصاحبيه قال تعب فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا جعلت أخرج إلى السوق فلا يكلمني أحد وتنكر لنا الناس حتى ما هم بالذين نعرف وتنكرت لنا الحيطان فما هي بالحيطان التي نعرف وتنكرت لنا الأرض فما هي بالأرض التي نعرف فأما صاحبي فقعدا في بيوتهما يبكيان جعلا يبكيان الليل والنهار ولا يطلعان رؤوسهما يتعبدان كأنهما الرهبان وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم كنت أخرج فأشهر الصلاة مع المسلمين وأطوف في السوق ولا يكلمني أحد وآتي المسجد فأدخل وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه فلا أسمع رد السلام فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا ثم أصلي قريبا منه فأسارقه النظر فإذا أقبلت على صلاتي التفت إلي وإذا لمحته ببصري أعرض عني ومضت على كعبني الأيام والآلام تريد الآلام وهو الرجل الشريف في قومه بل هو من أبلغ الشعراء عرفه الملوك والأمراء وسرت أشعاره عند العظماء حتى تمنوا لقياه ثم هو اليوم في المدينة بين قومه لا أحد يكلمه ولا ينظر إليه حتى إذا اشتدت عليه الغربة وضاقت عليه الكربة نزل به انتحان آخر بينما هو يطوف في المدينة يوما إلى رجل نصراني قد أقبل من الشام فإذا هو يصيح بالناس ويقول من يدل على كعب ابن مالك من يدل على كعب ابن مالك فطفق الناس يشيرون له إليه فأقبل إلى كعب فأتاه فناوله صحيفة من ملك غسان من ملك غسان إذا قد وصل خبره إلى بلاد الشام واهتم به ملك الغساسنة عجبا ماذا يريد الملك فتح كعب الرسالة فإذا فيها أما بعد يا كعب بن مالك إنه بلغني أن صاحبك قد جفاك وأقصاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواتك فلما أتم كعب قراءة الرسالة قال رضي الله عنه إنا لله هذا أيضا من البلاء والشر قد طمع فيه أهل الكفر ثم مضى بالرسالة فورا إلى التنور فأشعله ثم أحرقها فيه ولم يلتب التعب إلى إغراء الملك نعم فتح له باب إلى بلاط الملود وقصور العظماء يدعونه إلى الكرامة والصحبة يفتح له هذا الباب والمدينة من حوله تتجهمه والوجوه تعبث في وجهه يسلم فلا يرد عليه السلام ويسأل فلا يسمع الجواب ومع ذلك لم ينتفد إلى الكفار ولم يفلح الشيطان في زعزعته أو تعبيده لشهوته ألقى الرسالة في النار وأحرقها ومضت عليه الأيام أسوها الأيام وانقضى شهر كامل وكعب على هذا الحال والحصار يشتد خناقه والضيق يزداد ثقله فلا الرسول صلى الله عليه وسلم يمضي ولا الوحي بالحكم يقضي فلما اكتملت أربعون يوما فإذا رسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي إلى كعب فيطرق عليه الباب يخرج كعب إليه لأنه جاء بالفرج فإذا الرسول يقول له يا كعب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك قال اطلقها أم ماذا قال لا ولكن اعتزلها فلا تقربها دخل كعب على امرأته وقال الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر ما شاء وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى صاحبي كعب بمثل ذلك فجاءت امرأة هلال ابن أمية وكان شيخا كبيرا جاءت قالت يا رسول الله إن هلال ابن أمية شيخ كبير ضعيف فهل تأذن لي أن أخدمه؟ قال نعم ولكن لا يقربنك قالت المرأة يا نبي الله والله ما به حركة إلى شيء ما زال مكتئبا يبكي الليل والنهار منذ كان من أمره ما كان ثم مضت إلى زوجها ومرة العيام ثقيلة على كعب واشتدت الجفوة عليه حتى صار يراجع إيمانه يكلم المسلمين فلا يكلمونه يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يسمع رد السلام إلى أين يذهب ومن يستشير قال كعب لما قال علي البلاء ذهبت إلى أبي قتاله وهو ابن عمي وأحب الناس إليه فإذا هو في حائط بستانه فتسورت الجدار عليه وتخلت فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام قلت أنشدك الله يا أبا قتادة أتعلم أني أحب الله ورسوله ثكت قلت يا أبا قتادة أتعلم أني أحب الله ورسوله ثكت قلت يا أبا قتادة أنشدك الله أتعلم أني أحب الله ورسوله فقال أبا قتادة الله ورسوله أعلم سمع كعب هذا الجواب من ابن عمه وأحب الناس إليه لا يدري أهو مؤمن أم لا فلم يستطع أن يتجلد لما سمع وفاضت عيناه بالدموع ثم اقتحم الحائط خارجا ذهب إلى منزله وجلس فيه يقلب طرفه بين جدرانه لا زوجة تآلسه ولا قريب يجارسه وقد مضت عليهم خمسون ليلة من حين نهى النبي صلى الله عليه وسلم الناس عن كلامهم وفي الليلة الخمسين نزلت توبتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلث الليل فقالت أم سلمة يا نبي الله أفلا نبشر كعب بن مالك قال لا إذا يحطمكم الناس ويمنعونكم النوم سائر الليل فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر آذن الناس بتوبة الله عليهم فانطلق الناس يبشرونهم قال كعب وكنت قد صليت الفجر على صفح بيت من بيوتنا فبينما أنا جالس على الحال التي ذكر الله تضاقت ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت وما من شيء أهم إلي من أن أموت فلا يصلي علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يموت فأكون من الناس بتلك المنزلة فلا يتلمني أحد ولا يصلي علي أحد منهم فبينما أنا على ذلك إذ سمعت صوت صارخ على جبل سلع بأعلى صوته يقول يا كعب ابن مالك أبشر فخررت ساجدا وعرفت أن الله قد جاء بالفرج وأقبل الرجل إلي مسرعا وآخر قد جاء إلي على فرس فكان صاحب الصوت أسرع من صاحب الفرس فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشرا والله ما أملك غيرهما واستعرت ثوبين فلبستهما ثم انطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بتوبة يقولون ليهنك توبة الله عليك يا كعب حتى دخلت المسجد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلمت عليه فإذا هو يبرق وجهه من السرور وكان إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر فقال لي يا كعب بن مالك أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك قلت أمن عندك يا رسول الله أمن عند الله قال لا بل من عند الله ثم ترى عليه الآيات قالت لما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من ثوبتي أن أنخلع من مالي كله صدقة لله ولرسوله فقال صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك قلت يا رسول الله إن الله إنما نجاني بالصدق وإن من ثوبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقي نعم ساب الله على تعب وصاحبيه وأنزل الله في ذلك طرآنا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 إن الله هو التواب الرحيم ومن صرح الله عز وجل بالتائبين أنه لا يغفر سيئاتهم فقط كلا بل يبدل سيئاتهم حسنات قال عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحب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 وفي البخاري أن حكيم بن حزام أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية يعني أعمالا صالحة كنت أتعبد بها من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم فيها أجر فقال صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير الله أكبر الذنوب تغفر والسيئات تبدى الحسنات والحسنات التي قبل التوبة تثبت لصاحبها بعد التوبة فماذا بقي هو التواب الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء لكن رحمته قريبة من المحسنين الرجاعين التوابين الذين إذا أذنبوا استغفروا وإذا ذكروا ذكروا ليست المشكلة في الوقوع من الذنب ليست المشكلة في وقوع الذنب لكن المشكلة الكبرى والجاهية العظمى هي أن يألف المرء الذنب ثم يتساهل بخطره فلا يحدث منه ثوبة والله رحيم بالعباد رحمته أسرع من غضبه ومغفرته أعجل من عقوبته هو والله الرحم بعباده من آبائهم وأمهاتهم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من حرب هواد قسي إليه بعد المعركة بأطفال الكفار ونسائهم جمعوا بمكان فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فإذا امرأة من السبي أم تتلى تجر خطاها تبحث عن ولدها وفلدت كبدها قد اضطرب أمرها وطار صوابها واشتد مصارها تطوف على الأطفال الرضع تنظر في وجوههم يكاد سديها أن يتفجر من احتباس اللبن فيه تتمنى لو أن طفلها بين يديها تضمه ضمة وتشمه شمة ولو كلفها ذلك حياتها فبينما هي على ذلك إذ وجدت ولدها فلما رأته جف دمعها وعاد صوابها ثم انكبت عليه وانطرحت بين يديه وقد رحمت جوعه وتعبه وبكاءه ونصبه أخذت تضمه وتقبله ثم ألصقته بصدرها وألقمته سديها نظر الرحيم الشفيق صلى الله عليه وسلم إليها وقد أضناها التعب وعظم النصب وقد طال شوقها إلى ولدها واشتد مصابه ومصابها فلما رأى ذلها وانكتارها وفذيعتها بولدها التفت إلى أصحابه ثم قال أترون هذه أترون هذه طارحة ولدها في النار يعني لو أشعلنا نارا ثم أمرناها أن تطرح ولدها فيها أترون أنها ترضى فعجب الصحابة الكرام كيف تطرحه في النار وهو بلدة كبدها وعصارة قلبها كيف تطرحه وهي تلتمه وتقبل وتغسل وجهه بدموعها كيف تطرحه وهي الأم الرحيمة والوالدة الشفيقة قالوا لا لا والله يا رسول الله لا تطرحه في النار وهي تقدر على أن تطرحه فقال صلى الله عليه وسلم والله لله أرحم بعباده من هذه بولدها نعم نعم الله ربنا أرحم بنا من أمهاتنا التي ولدنا ومن سعة رحمته عز وجل أنه عرض التوبة على كل أحد مهما أشرك العبد وكفر أو طغى وتجبر فإن الرحمة معروضة عليه وباب التوبة مشرع بين يديه وانظر إلى ذاك الشيخ الهرم الذي كبرت سنه وانحنى ظهره ورق عظمه أقبل يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين أصحابه أقبل يدر خطاه وقد سقط حاجبه على عينيه وهو يدعم على من الكبر جاء يمشي حتى قام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال بصوت تصارعه الآلام يا رسول الله أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا وهو في ذلك لم يترف حاجة ولا داج يعني لا طغيرة ولا كبيرة إلا أتاها لو قسمت خطيئته على أهل الأرض لأوبقتهم فهل لذلك من فوبه ثم تكت الشيخ فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره إليه فإذا شيخ قد انحنى ظهره واغطرب أمره قد هده مر السنين والأعوام وأهلكته الشهوات والآلام فقال له صلى الله عليه وسلم فهل أسلمت؟ قال أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن فعجب الشيخ وفرح وقال وخدراتي وفجراتي قال نعم فطاح الشيخ وقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر فما زال يكبر حتى توارى عنهم والحديث رواه الطبراني والبزار وقال المنذري إسناده جيد قوي وقال ابن حجر هو على شرط الصحيح وذكر ابن قدامة التوابين أن بني إسرائيل أصابهم ضحط شديد على عهد موسى عليه السلام فاجتمعوا إلى موسى قالوا يا كليم الله ادعوا لنا ربك أن يسقينا الغيث فقام معهم وخرجوا إلى الصحراء وهم سبعون ألفا أو يزيدون فرفع موسى يديه وقال إلهي اسقنا غيتك وانشر علينا رحمتك وارحمنا بالأقصال الرضع والبهائم الرتع والمشاية الركع وما زال يدعو ويبتهل كما زادت السماء إلا تقشع والشمس إلا حرارة قال موسى إلهي اسقنا غيتك فقال الله يا موسى كيف أسقيكم وفيكم عبد يبارزني بالمعاصي منذ أربعين سنة فنادي في الناس فليخرج من بين أظهركم فبه منعتكم الغير فصاح موسى يا أيها العبد العاصي الذي يبارز الله منذ أربعين سنة بالمعاصي اخرج من بين أظهرنا فبك منعنا المطر من السماء فنظر العبد العاصي ذات اليمين وذات الشمال فلم يرى أحد خرج فعلم أنه المطروب فقال في نفسه إن أنا خرجت من بين هذا الخلق اتضحت على رؤوس بني إسرائيل وإن قعدت بينهم منعوا القطر لأجلي فانكسرت نفسه ودمعت عينه وأدخل رأسه في ثيابه نادما على فعاله وقال إلهي وسيدي عصيتك أربعين سنة وأمهلتني وقد أتيتك طائعا تقبلني ثم أخذ يبتهل إلى خالقه فلم يستتم الكلام حتى ارتفعت سحابة بيضاء فأمطرت عليهم كأفواه القرب فعجب موسى قال إلهي سقيسنا وما خرج من بين أظهرنا أحد فقال الله يا موسى إن الذي به منعتكم هو الذي به أقيتكم. قال موسى إلهي أرني هذا العبد الطائع فقال الله يا موسى إني لم أفضحه وهو يعطيني أفضحه بعد أن أطاعني نعم غفر الله له ولماذا لا يغفر الله له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 وأنتم العذاب بغتا وأنتم لا تشعرون وصح عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يبنا آدم إن ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يبنا آدم لو بلغت ذنوبك على نسمة ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم نقيتني لا تشرك بشيء لا أتيتك بقرابها نغفر نعم يأتيه بقرابها مغفرة ومن رحمة الله تعالى أنه يرى عبده يعثيه فلا يعاجله بالعقوبة بل قد يبتليه بالأمراض والأسقام والمصائب والآلام ليرده إليه ويضرحه بين يديه فيقرع أبواب السماء بأنواع الدعاء طالبا كشف الضر ورفع البلاء والعبد كلما كان خائفا ثوابا منيبا لربه أوابا كانت رحمة الله أقرب إليه وفضل الله أوسع عليه يستجيب الله دعاءه ويكشف عنه بلاء كيف لا وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة ولا أنسى ذلك الشاب الذي عرفته أثناء براسته الجامعية عرفته شابا من أحسن من رأيت منظرا وقواما يتفجر الشباب والصحة من جوانبه لكنه كان شابا من عامة الشباب انقطعت العلاقة بيننا بعد تخرجه وذات يوم اتصل بي وطلب مني زيارته وقال أنا لا أستطيع زيارتك لا تسألني لماذا إذا جئت عرفت السبب قال هذا بكلام حزين وصوت مكتئب وصف لي طريق منزله طرقت الباب فتح لي أخوه الصغير ثم أدخلني إلى غرفة أخيه فإذا هو على سرير أبيض بجانبه عكاز وجهاز يلبس في الرجل لأجل المشي ومجموعة من الأدوية أما هو فجسد متهالك ملقا على السرير حاول جاهدا أن يقف على قدميه للسلام لكنه لم يستضع جلست عند رأسه أدافع عبراتي والله قلت له يا فلان، عفوا أنا لم أعلم بمرضك من قبل ولكن ما الذي أصابك ألم تتخرج من الكلية ألم تكن تحدثني أنك سوف تتزوج وتبني منزلا وتشتري سيارة قال نعم ولكن حدث ما لم يكن في حسابي تخرجت قبل أشهر معدودة وعملت في وظيفة مرموقة ومضت علي العيام لا يكدر صفوها إلا صداع ينتابني أحيانا ثم بدأ الصداع يشتد ويصاحبه ضعف في النظر حتى اشتد ذلك علي في أحد الأيام فذهبت إلى المستشفى فلما قبلني الطبيب عمل لي التحاليل ثم طلب إجراء أشعة على الرأس فلما أجريت الأشعة أخذ الطبيب يقلب أوراقها بين يديه وهو يردد لا حول ولا قوة إلا بالله ثم رفعت كماعة الهاتف واستدعى مجموعة من كبار الأطباء بدأوا جميعا يقلبون نتائج التحاليل ويتأملون صور الأشعة ويتحدثون باللغة الإنجليزية ويساركون للنظر مضت قرابة ساعة على هذا الحال وأنا في حال لا أحتد عليه وكنت أقول في نفسي المسألة حلها سهل حبة أو حبتان من مسكن الصداع مع قطرة للعين وينتهي كل شيء وفجأة التفت إلي أحدهم وقال اسمع يا فلان التقارير والأشعة تدل على أنك مصاب بورم في الرأس. سرطان. حجمه يزداد بسرعة مخيبة. وهو الآن يضغط على عروق العين من الداخل. وفي أي لحظة قد يزداد الضغط فتتفجر عروق العين فتصاب بالعمى. ثم تصاب بنزيف داخلي في الدماغ. ثم تموت. صحت بأعلى صوتي. صحت بأعلى صوتي. يا دكتور ماذا؟ كيف؟ متى ورم؟ وأنا في هذا السن؟ قال نعم ورم. ولا بد من علاجه بسرعة. الليله. ندخلك إلى المستشفى. ونكمل التحليلات اللازمة وفي الصباح نزيل جزءا من عظم الجندمة ونخرج الورم ثم نعيد العظم إلى مكانه ثم متى إلي أوراق العملية لأوقعها فلما رأيت ذلك طرخت ورفضت أن أوقع عليها ثم خرجت وأنا أدافع عباراتي وأتفكر إلى أين أذهب إلى البيت أم أرجع إلى المستشفى وبعد تفكير سريع قررت أن أذهب إلى مستشفى آخر وبعدما أجريت لي التحاليل والأشعة أخضرني الطبيب بما أخبرني به صاحبه وطلب مني المسارعة بإجراء العملية كانت الصدمة علي أهوا اتصلت بوالدي فحضر إلى المستشفى شيخ كبير تجاوز السبعين فلما رآني فزع وقال لي ما الذي جاء بك إلى هنا قلت له تعلم يا أبي أني أشكو من صداع دائم والفحوصات تدل على وجود ورم بالرأس ولا بد من إجراء عملية عاجلة سمع أبي هذه الكلمات فصاحبي لا حول ولا قوة إلا بالله ثم جلس على الأرض وهو يردد إن لله وإنا إليه راجعون إذا نرسلك إلى أخيك في أمريكا قال هذه الكلمات وهو يتذكر معاناته منذ سنة كاملة مع أخي الأكبر الذي يعالج منذ سنة في أمريكا من مرض السرطان كم رأيت أبي يبكي في الهادف وهو يكلمه تم كان يدعو له آخر الليل أخذ أنظر إلى أبي ودموعه تجري على خدي. وهو يرى أولاده يموتون بين يديه فأخي الأصغر توفي قبل سنتين في حادث سيارة وأخي الأكبر يصارع الموت في أمريكا وأنا في أول طريق لا تعرف نهايته سافرت إلى أمريكا وصلنا إلى المستشفى عملوا لي الفحوصات بسرعة وفي الصباح أدخلوني إلى غرفة العمليات حلق الطبيب شعر رأسي وبعد أن خدرني قطع فروة الرأس على هيئة دائرية ثم بدأ ينشر الجمجمة حتى نزع عليها وضع العظم بجانبه ثم أخرج الورم مضت ساعة وساعتان والعملية تسير على ما يرام وفجأة اضطرب الدم في عروق الدماغ ثم توقف الدم في الشرايين وأصابتني جلقة في الدماغ اضطرب الطبيب وحرك خطأا بعض أجزاء المخ فأصابني شلل نصفي في الجزء الأيسر من جسمي فلما رأى الطبيب ذلك أنها ما تبقى من العملية بسرعة واعاد عظم الجنجمة الى مكانه وغطى فوقه بالجل وخيط المكان ثم حملوني الى غرفة العناية المركزة الانعاش مكثب بعد العملية في غيبوبة تامة لمدة خمس ساعات ثم اصابتني جلطة في الرجل اليسرى حملوني سريعا الى غرفة العمليات فتحوا صدري وعالجوا الجلطة ثم اعادوني الى غرفة الانعاش استقرت حالة اربع ساعات ثم اصبت بنزيف شديد في الرئاء حملوني سريعا الى غرفة العملية فتحوا صدري مرة اخرى وعالجوا النزيف ثم اعادوني الى غرفة الانعاش باق الطبيب بامري درعا امراض متتابعة حالة متقلبة مفاجآت لا اخر لها استقرت حالتي 24 ساعة احس الطبيب بشيء من الانتعاش والسهور وفجأة بدأت حرارة جسدي ترتفع بشكل مخيف اجرى الطبيب طحصا سريعا فاكتشف ان العظم الذي استخرج الورم من تحته قد اصابه التهاب الشديد استدعى الطبيب وفريق العمليات حملوني كالجنازة وألقوني على سرير في غرفة العمليات بدأت أنظر إليهم لا أملك من أمري شيئا رفعت بصري إلى السماء بكيت أخذت أردد متضرعا ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ثم رفعت بصري إلى السماء وقل يا أرحم الراحمين إن كانت هذه عقوبة فأسألك الرحمة والمغفرة وإن كانت بلاء فرزقني الصبر على البلاء وعظم لي الأجر والجزاء ثم ذكرت هذه اللذات والله لقد عظمت فربتي وذهبت قوتي وغدا يصبح في فراشي عمري محدود ونفسي معجود وجسني عما قيب يأكله الدود آه إلى زلت يوم القيامة القدم وارتفع البكاء وطال الندم ويلي إذا قدمت على رب يحاسبني على الصغير والكبير يوم تزل بالعصاة الأقدام وتكثر الآهات والآلام وتنقضي اللذات كأنها أحلام ثم بكيت نعم بكيت وتمنيت, وتمنيت البقاء في الدنيا والله لا لأجل التمتع بها فقد طابت نفسي منها وإنما لأسلح علاقتي بربي جل جلاله وفجأة أقبل الطبيب إلي وأمر بتخديري تخديرا عاما ثم انتزع فروة الرأس التي تغطي العظم وأخرج العظم ووضعه جانبا ثم أعاد الجل فوق الدماغ من غير عظم وبعد ساعات أفقت من إغمائي حتى رأسي، فإذا هو لي عجباً أين العظم؟ تألس الطبيب، أين بقية رأسي؟ فقال لي بكل برود، عظمك يبقى عندنا لتعقيمه وبعد ستة أشهر تعال إلينا لنعيده مكانه. مكثت في أمريكا شهرا واحدا ثم رجعت إلى الرياض، وها أنا ذا أن انتهاء الأشهر الستة لاستعيد بقية رأسي. ثم قال وقد كنت في غفلة من حياتي منغمسا في أمر معاشي ناسيا الموت والبلا حريصا على حياة الدنيا أما اليوم فقد ولدت من جديد ثم طلد مني أن أقرأ عليه شيئا من القرآن فلما وضعت يدي على رأسه لأقرأ عليه الفاتحة دخلت أصابع داخل رأسه والله ما استطعت أن أوقيها هناك رفعتها مباشرة ثم وضعته على صدره وقرأت عليه شيئا من القرآن بالرقية الشرعية ومضت الأيام وشفي من الشلل واستطاع المشي وبعد سبعة أشهر جئته زائرا فإذا وجهه متهلل مسرور ثم ناولني بطاقة يدعوني فيها إلى دواجها وأعرفه اليوم من أحرص الناس على فعل الخير والدلالة عليه والدعوة لي والمساعدة في طباعة الكتب وتوزيعها بل وفي الإحسان إلى الضعفاء ونجدة الفقراء والتنسيق للمحاضرات والكلمات الوعضية إلى غير ذلك من وجوه الخير ورب بحنة في طيها من حها أيها الإخوة والآخرات التائبون هم أحب الخلق إلى الله تعالى والله أخبر أنه يحب التوابين لكنه يبغض المعتدين الظالمين وكم من عاص يمسي ويصبح ضاحكا وربه من فوقه يلعنه والملائكة تبغضه والصالحون يدعون عليه والنار تشتاق إليه أسمى الله له سمعه وبصره وسلم له عقله وفكرة تبارز ربه بالعطيان وصار من أنصار الشيطان يأصي ولا يتوب ويتتبع الشهوات والذنوب عجبا ينعم الله عليك وتعطيه بنعمه هب أنك كنت مشلولا مقعدا أو مريضا مجهدا أو كنت مثلوب السمع والبطر كيف يكون حالك كيف يكون حالك دخلت مرة على مريض في المستشفى فلما أقبلت إليه فإذا رجل قد بلغ من العمر أربعين سنة من أنظر الناس وجها وأحتنهم قواما لكن جسده كله مشلول لا يتحرك منه ذرة إلا رأسه وبعض رقبته دخلت غربته فإلى جرت الهاتف يرن فصاحبي وقال يا شيخ أدرك الهاتف قبل أن ينقطع الاتصال رفعت سماعة الهاتف ثم قررتها إلى أذنه ووضعت وسادة تمسكها وانتظرت قليلا حتى أنهى مكالمته ثم أبعد رأسه قليلا وقال يا شيخ أرجع السماعة مكانها فأرجعتها مكانها ثم سألته وقلت منذ متى وأنت على هذا الحال فقال منذ عشرين سنة وأنا مقعد أسير على هذا السرير وحدثني أحد الفضلاء أنه مر بغرفة في المستشفى فإذا فيها مريض يصيح بأعلى صوته ويئن أنيلا يقطع القلوب قال صاحبي دخلت عليه فإذا جسده كله مشلول وهو يحاول الالتفات والحركة فلا يستطيع سألت الممرض ما سبب صياحه فقال هذا مصاب بشلل تام وثلاث في الأمعاء وبعد كل وجبة غداء أو عشاء يصيبه عسر في الهضم فقلت لا تطعموه شيئا ثقيلا أطعموه طعاما سهلا جنبه أكل اللحم والأرز فعجب الممرض وقال أتدري ماذا أطعمته والله ما دخل إلى بطنه إلا كأس من حليب من خلال الأناديب الموصلة بأنفه وكل هذه الآلام وكل هذه الآلام ليهضم هذا الحليب كل هذه الآلام ليهضم هذا الحليب هذا حال أولئك المرضى فأنت يا تليما من من الأمراض والأسقام يا معافا من الأدواء والأورام يا من ستقلب في النعم ولا تخشى النقم ماذا فعل الله بك فبارثته بالعطيان بأي شيء آذاك أليست نعمه عليك تترى وأفضاله عليك لا تحصى أما تخاف أن توقف بين يدي الله غدا فيقول الله لك يا عبدي ألم أصح لك في بدنك ألم أوسع عليك في رزقك وأسلم لك سمعك وبطرك فتقول بلى فيسألك العزيز الجبار فلما عصيتني بنعمي وتعرضت لغضبي ونقمي فعندها تنشر في الملأ عيوبك وتعرض عليك ذنوبك فتبا للذنوب ما أشد شؤمها وأعظم خطرها وهل أخرج أبانا من الجنة إلا ذنب من الذنوب وهل أغرق قوم نوح إلا الذنوب وهل أهلك عادا وثمود إلا الذنوب وهل قلب على قوم لوط ديارهم وعجل لقوم شعيب عذابهم وأمطر على أبرهد حجارة من سجيل وأنزل بفرعون العذاب الوبيل إلا المعاصي والذنوب قال الله فكلا أخذنا بدمبه فمنهم من أرسلنا عليه حاطبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ولا تعجب لا تعجب إذا عذبت بذنبك في الدنيا فمرغت في بدنك، أو بتليت في ولدك أو خسرت في تجارتك أو ضاق عليك رزقك قال الله أولم يسيروا في الأرض فينظر كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله لماذا أخذهم الله فأخذهم الله بدنوبهم وما كان لهم من الله من واق تبادر إلى التوبة من ذنوبك وندب زمانا تلفا سوت فيه الصحفة ولم تزل معتكفا على القبيح الشنيع كم ليلة أودعتها مآت من أبدعتها لشهوة أطعتها في مرقد ومضجع وكم خطا حسفتها في خزية أحدثتها وتوبة نكتها لملعب ومرتع وكم تجرأت على رب السماوات العنا ولم تراقبه ولا فدقت ما تدعي فلبس شعار الندم واسكب شآبي الدم قبل وقبل سوء المصرع واخضع قضوع المعترف ولذ ملاذ المقترف واعط هواءك وانحرف عنه انحراف المقلع فيا خسار من بغى ومن تعدى وطغى وشب نيران الوغى لمطعم او مطمع ولقد كان الصالحون يصبرون انفسهم على الطاعات وينهونها عن المحرمات ويجعلون موعد الراحة الجنات هم يستطيعون ان يزنوا اتضمهم عاجزين عن ذلك؟ يستطيعون أن يمتعوا أعينهم بالنظر إلى المحرمات وأسماعهم بسماع الأغنيات ويكسفون أموالهم بالربا. يستطيعون ذلك كله. نعم يستطيعون. فما الذي يمنعهم؟ ما الذي يمنعهم؟ يخافون من ربهم عذاب يوم عظيم. كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يكثر على نفسه التعبد والصلاة والقيام. قال له ابنه عبد الله يوما: يا أبي متى ترتاح؟ فقال أبو عبد الله. أرتاح إذا وضعت أولى قدمي في الجنة نجمع قواك لما هناك وغمض العينين واصبر ساعة لزمان ما ها هنا والله ما يسوا قلامة ضفر واحدة ترى بجنان يا غافلا عما خلقت له انتبه جد الرحيل فلست بليقضآني سار الرفاق وخلفوا مع الأولى طلعوا بذى الحظ الخسيس الثاني ورأيت أكثر من ترى متخلفا فتبعتهم ورضيت بالحرمآن والله لا يرضى بهذا تائب ذو همة طلبا لهذا الشان والله ما ينجي الفتى من ربه شيء سوى التقوى مع الإيمان ولسوف تعلم حين ينكشف الغطاء ماذا صنعت وكنت ذا إمكان أما الحياة بعد التوبة فهي الحياة التي خلقت لأجلها وأوجدك الله لها أي لذة في الحياة إذا كنت تشعر في كل لحظة منها أنك عدو لله متتبع للشهوات واقع في المحرمات ربك الذي يطعمك ويسقيك وإذا مرضك فهو يشفيك وهو الذي يميتك ثم يحييك بل كل شعرة من شعراتك ودرة من ذراتك لا تتحرك إلا بإذنه نعم ومن صدق لله في توبته تحول بعدها إلى جندي من جنود هذا الدين يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحمل هم الإسلام ولقد كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يفسد أحدهم يده فيبايع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يستشعر أنه بهذه البيعة أصبح جنديا من جنود هذا الدين ذكر ابن إسحاق وأصل القصة عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تمكن في المدينة بدأ يبعث أصحابه إلى ما حوله من القرى والوديان يدعون الناس إلى الإسلام بعث أحد الصحابة إلى وادي نعمان قرب الطائف وصل ذلك الصحابي إليهم فإذا أعراض في بواديهم لا يعقلون من الحياة إلا الإبل والغنم دعاهم إلى الله وأبان لهم الدين فأعرضوا فانطلق رجل منهم إلى المدينة لينظر خبر هذا النبي انطلق الرجل على بعيره حتى وصل إلى المدينة ثم دخلها فأقبل يصيح بين الناس أين ابن عبد المطلب؟ أين ابن عبد المطلب؟ لم يقل أين ابن عبد الله؟ لأن والد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله توفي شابا فاشتهر باسم جده أين ابن عبد المطلب؟ فقال له قائل إن ابن عبد المطلب في المسجد اذهب إليه فوجه ذلك الرجل إلى المسجد فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه إذ أقبل الأعرابي الجل قد جعل شعره ضفيرتين أناخ بعيره على باب المسجد وعقله ثم دخل المسجد وبدأ يصيح أيكم ابن عبد المطلب؟ قال صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب قال محمد قال نعم قال يا ابن عبد المطلب إني سائلك ومغلظ عليك في المسألة فلا تجدن في نفسك علي قال صلى الله عليه وسلم لا أجد في نفسي سل عما بدالك. لك قال يا محمد من رفع السماء قال الله قال فمن بسط الأرض قال الله قال فمن نصب الجبال قال الله قال فأسألك بالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال آه الله بعثك إلينا رسولا قال صلى الله عليه وسلم اللهم نعم قال فأنشذك بالذي أرسلك آه الله أمرك أن تأمرنا أن نعبده وحده لا شريك له وأن نخلع هذه الأنداد التي يعبدها آباؤنا قال اللهم نعم قال فأسألك بالذي أرسلك الله أمرك أن نصلي خمس صلوات قال اللهم نعم قال الله أمرك أن نزكي أموالنا الله أمرك أن نصوم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم نعم نعم حتى إذا فرغت قال فأنا بمام ابن تعلبة أخو بني بكر بن سعد وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله وسأعمل بهذه الفرائض وأجتنف ما نهيتني عنه لا أزيد على ذلك ولا أنقص منه ثم ول النبي صلى الله عليه وسلم ظهره ومضى خارجا من المسجد رجع إلى بعيره وركب عليه ثم انطلق به إلى بلده وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إليه لما ولا وقال إن يصدق ذل العقيصتين يدخل الجنة مضى ذلك الرجل حتى قدم على قومه فأقبلت إليه زوجته فلما أقبلت عليه قال لها إليك عني تبا للهات تبا للعزة قالت له يا ضمام اتق البرس اتق الجدام اتق الجنون كانوا يرون أن الذي يسب تلك الآلهة يصاب بهذه الأمراض قال لها إنها والله لا تضر ولا تنفع ثم ما زال بها حتى أسلمت فأقبل إليه أبوه فقال يا أبتي تبا للآت تبا للعزة قال يا ضمام اتقل برس اتقل الجدام اتقل الجنون اللات والعزة إلهك وإله أبائك وأجدادك طالما تقربت إليها وسجدت بين يديها طالما سألتها الحاجات وكشف الكربات اتقل الجنون قال يا أبتي والله إننا لا تضر ولا تنفع فما زال بأبيه حتى أسلم ثم بدأ يسير في قومه يقول لهم ويلكم يا قوم إنهما ما يضران ولا ينفعان إن الله قد بعث إليكم رسولا وأنزل إليه كتابا استنقذكم به مما كنتم فيه وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده هو وقد جئتكم من عنده بما أمركم به وما نهاكم عنه فما زال يستميت في دعوة قومه ويستنقذهم من النار حتى ما غابت الشمس ذلك اليوم وفي قومه أحد كافر هل نجد عند التائبين اليوم مثل هذا الحماد في نشر الدين ومناصرة المؤمنين كم من تائب اليوم كان في جاهليته رأسا في المنقرات والدعوة إلى الشهوات لكنه بعد توبته وصلاحه واستقامته أصبح ذيلا بعد أن كان رأسا راجلا بعد أن كان فارسا عجبا جبار في الجاهلية خوار في الإسلام لا ينفع الإسلام ولا المسلمين لا في دعوة ولا إصلاح ولا في تعليم جاهل ولا في نصح غافل ومن عظم قدر ربه في قلبه حاسب نفسه أشد المحاسبة في عمله للسيئات وتقديمه للحسنات وماذا قدم هذا الدين ذكر أنه كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه مملوك يعمل ويشتري طعاما كل يوم فأتاه ليلة بطعام فتناول أبو بكر منه رقمة فقال له المملوك ما لك كنت تسألني كل ليلة عن الطعام ولم تسألني الليلة فقال حملني على ذلك الجوع فمن أين جئت بهذا فقال المملوك مررت بقوم في الجاهلية فتكهنت لهم ادعيت لهم علم الغيب ولا أحسن كهانه فوعدوني بأجره فلما كان اليوم مررت بهم فإذا عندهم عرس فأعقوني هذا الطعام قال أبو بكر أفهل لك كت تهلكني والله ثم أدخل يده في حلقه فجعل يحاول أن يتقيأ فلا يستطيع فقيل له إن هذه لا تخرج إلا بالماء فدعا بطس من ماء ثم جعل يشرب ويجعل أصبعه في حلقه ويتقيأ حتى رمادها إذا له يرحمك الله كل هذا من أجل لقمة واحدة قال نعم والله لو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجتها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل جسد نبت من سح ف النار به فخشيت أن ينبت شيء من جسدي من هذه اللقمة أما شهيد المحراب العابد الأواب عمر بن الخطاب فله في محاسبة النفس شأن عجيب ذكر صاحب الحرية أن عمر رضي الله عنه بعث إليه أميره في الشام زيثا في قرب ليبيعه ويجعل المال في بيت مال المسلمين جعل عمر يفرغه للناس في آنيتهم وكلما فرغت قربة من القرب قلبها ثم عصرها وألقاها بجانبه وكان بجواره ابن له صغير فكان الصغير كلما ألقى أبوه قربة من القرب أخذها ثم قلبها فوق رأسه حتى يقطر منها قطرة أو قطرتان ففعل ذلك بأربع قرب أو خمس ويدلك بها وجهه وشعره فالتفت إليه عمر فجأة فإذا الصغير شعره حسن ووجهه حسن قال له عمر ادهنت قال نعم قال من أين قال مما يبقى في هذه القرب فقال عمر إني أرى رأسك قد شبع من زيت المسلمين بغير عوض لا والله لا يحاسب الله عز وجل على ذلك ثم جره بيده إلى الحلاق وحنق شعره خوفا من قطرة وقطرتين هذا حال المتقين الأوابين الخاشعين أما المتهالكون في الشهوات فهم والله في شقوة في حياتهم وحسرة عند مماتهم قال الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون حدثني أحد الأطباء قال دخلت إلى غرفة العناية المركزة في المستشفى ولفت انتباهي شاب في الخامسة والعشرين من عمره مصاب بمرض الإيد حالته خطرة جدا كلمته برفق فأجاب بكلمات غير مفهومة اتصلت بأهله فحضرت أمه سألتها عن حال ابنها فقالت كانت حاله على ما يرام حتى تعرف على تلك الفتاة قلت هل كان يصلي قالت لا لكنه كان ينوي أن يتوب ويحج في آخر عمره قال فبينما أنا أتكلم معها إذ بدأت الأجهزة الموصلة بالشاب تصفر بشكل مرعب اقتربت من الفتى المسكين فإذا النفس مضطرب والنبض يضطرب وإذا هو يعالج سكرات الموت اقتربت من أذنه قلت لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله بدأ يفيق وينظر إلي المسكين يحاول بكل جوارحه الدموع تسيل من عينيه وجهه يتغير إلى السواد وأنا أردد قل لا إله إلا الله بدأ يتكلم بصوت متقطع يقول آه آه ألم شديد آه أريد مسكنا للألم ويردد آه آه بدأت أدافع عبراتي أقول له قل لا إله إلا الله بدأ يحرك شفتيه بصعوبة فرح سينطقها الآن لكنه قال لا أستطيع لا أستطيع أريد صديقتي أريد صديقتي الأم تنظر وتبكي النبض يتناقف بل يتلاشى لم أتمالك نفسي أخذت والله أبكي بحرقة أمسكت يده أخذت أنفظه وأعيد المحاولة أرجوك أرجوك قل لا إله إلا الله وهو يودد لا أستطيع لا أستطيع لا أستطيع ثم بدأ يشهق ويشهق وينتفض ويحاول الصراخ فلا يقدر توقف النبض انقلب وجه الفتاة أسودا ثم مات وانهارت الأم وارتمت على صدره تصرخ وتصرخ وأن ينفعه صراخها أو حزنها ونحيبها وقد مضى إلى ربه لم تنفع شهواته ولا ملزاته طال اغتر بشبابه وجمال سيارته وتيابه ثم هو اليوم تجالسه في قبره أعماله وتحيط به أفعاله ما أغنى عنهم ما كانوا يكتبون قال حال هذا الشاب بذلك الشاب الذي بلغ من العمر ستة عشر عاما كان في المسجد يتلو القرآن وينتظر إقامة صلاة الفجر فلما أقيمت الصلاة رد المصحف إلى مكانه ثم نهض ليقفت الصف فإذا به يقع على الأرض فجأة مغمى عليه حمله بعض المصلين إلى المستشفى فحدثني الدكتور الجبير الذي عاين حالته قال أتي إلينا بهذا الشاب محمولا كالجناده فلما كشفت عليه فإذا هو مصاب بجلطة في القلب لو أصيب بها جمل لأرجته ميتا نظرت إلى الشاب فإذا هو يصارع الموت ويعد أنفاس الحياة سارعنا إلى ندته وتنشيط قلبه، أوقفت عنده طبيب إسعاف يراقب حالته، وذهبت لاحضار بعض الأجهزة لمعالجته. فلما أقبلت إليه مسرعاً، فإذا الشاب متعلق بيد طبيب الإسعاف والطبيب قد ألصق أذنه بفم الشاب والشاب يهمس في أذنه بكلمات. وقفت أنظر إليه لحظات. وفجأة أطلق الشاب يد الطبيب وحاول جاهدا أن يلتفت إلى جانبه الأيمن ثم قال بلسان ثقيل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأخذ يكررها ونبضه يتلاشى وضربات القلب تختفي ونحن والله نحاول إنقاذه ولكن قضاء الله كان أقوى ومات الشاب بين أيدينا عندها انفجر طبيب الإسعاف باكية حتى إنه لم يستطع أن يقف على قدميه تعجبنا قلنا له يا فلان ما لك تبكي ليست هذه أول مرة ترى فيها ميتا أو محتضرا لكن الطبيب استمر في بكائه ونحيبه فلما خف عنه البكاء سألناه ماذا كان يقول لك الفتى؟ فقال لما رآك يا دكتور تذهب وتجيء وتأمر وتنهى علم أنك الطبيب المختص به فقال لي يا دكتور قل لصاحبك طبيب القلب لا يسعد نفسه لا يسعد نفسه أنا ميت لا محالة والله إني أرى مقعدي من الجنة الآن الله أكبر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة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 هذا هو الفرق بين المطيع والعاصي والفرق الحقيقي يتبين يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مرء منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسترة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبر ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة أما الذين صبروا أنفسهم عن الشهوات ومنعوها عن المحرمات فقد وعدهم ربهم بجنات تجري من تحتها الأنهار تلك الجنة التي جعلها الله لعباده المؤمنين نزلا وأودعها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فوى عجبا كيف نام وكيف قرت دونها أعين المشتاقين وكيف قرت دونها أعين المشتاقين فيها الذي والله لا عين الرأس كلا ولا سمعت به الأذنان كلا ولا, أتكلا ولا قلب به خطر المثال له تعالى الله ذو السلطان وبناؤها اللبنات من ذهب وأخرى فضة نوعان مختلفان وبناؤها اللبنات من ذهب وأخرى فضة نوعان مختلفان مختلف وقصورها من لؤلؤ وزبرجد أو فضة أو خارس العقيان حصباؤها ها در وياقوت كذاك لآل نثرت نسر دماني وترابها من زعفران أو من المسك الذي مس الل من إزلاني. سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإحسان وخيامها منصوبة برياضها وشواطئ الأنهار للجريان أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممتكها عن الفيضان من تحتهم تجري كما شاء مفجرة ومال النهر من مقصان عسل مصفى ثم ماء ثم خمر ثم أنهار من الألبان وطعامهم ما تشتهيه نفوسهم ولحوم طير ناعم وسمان ولحوم طير ناعم وسمان لحم وخمر والنساء وفواكهن والطيب مع روح ومع وصحافهم ذهب تطوف عليهم بأكف أقمار من الولداني لهم حياة ما بها موت وعافية بلا سقم ولا أحزان روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة ثم يقال ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا ربي نعم هذا الرجل الذي ذاق من الدنيا أعظم لذتها ومن الحياة غاية لذتها أنساه كل نعيم الدنيا غمسة واحدة غمسها في النار فكيف به إذا تردى في دركاتها وصار حياتها وتجرع من ذقومها وغرق في حميمها أم كيف به إذا استغات فيها فقيل له اخسأوا فيها ولا تسلمون بالله عليك هل يذكر في تلك الحال فاحشة ارتكبها أو أغنية سمعها أو خمرا شربها أو أموالا جمعها كلا بل يقال لهم اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما زون ما كنتم تعملون قال صلى الله عليه وسلم ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ فيها فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط هل مر بك شدة قط فيقول لا والله يا ربي ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط نعم أنساه كل بؤس الدنيا غمسة واحدة غمسها في الجنة فكيف به إذا شرب من أنهارها وتقلب في أحضان حورها أم كيف به إذا سكن في قصورها وجالس أنبياءها بل كيف به إذا نظر إليه ربه وهو فيها ثم قال له ولأهل الجنة يا أهل الجنة هل رضيتم ثم ينظرون إلى وجه ربهم جل جلاله يذكر في تلك الساعة شدة طاعة أداها أو حسرة شهوة تركها كلا بل هو في نعيم دائم لا يفنى شبابه ولا تبلى ثيابه قال الله ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد نعم لدينا مزيد روى السرمدي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسره مسيرة ألف سنة وفي الصحيحين قصة ذلك الرجل الذي سلطخ بالدماء وقتل الأبرياء حتى قتل تسعة وتسعين نفسا حتى قتل تسعا وتسعين نفسا ثم بدأ له أن يتوب فشكه هل يقبل الله توبته؟ وهو الذي يتم الأطفال ورمل النساء ومزق البيوت فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عابد الراهد. فأتاه فقال إنه قتل تسعا وتسعين نفسا فهله من ثوبه فرفع الراهب بصره إليه فإذا رجل قد ظلم العباد وأكثر الفساد قد قسى قلبه وكبر ذنبه فقال الراهب لا لا ليست لك ثوبه فغضب الرجل وقتله فكمل به المئة ومضى من بين يدي الراهب ثم بدى له أن يتوب فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فأتاه فقال إنه قتل مئة نفس فهل له من ثوبه فقال العالم نعم نعم ومن يحول بينك وبين التوبة ولكن انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء انطلق الرجل تائبا حتى إذا انتصف في الطريق نزل به الموت فخر طريعا ليسا فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب قالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلهم بينهم حكما فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له فأوحى الله تعالى إلى الأرض الصالحة أنت قربي وإلى الأرض الخبيثة أن بعدي من رحمة الله دعباء له فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أرادها بشذر فقضتهم ملائكة الرحمة انظر كيف قال له العالم فارق بلدك واخرج من أرضك فإنها أرض سوء وكذلك من كان يريد أن يتوب من الزنا لا بد أن يفارق أماكن الاستقلاق من أراد أن يتوب من ترك الصلاة أو من سماع الغناء أو أكل الربا أو يتوب من أنواع الشرك كل هؤلاء لا بد أن يفارقوا كل ما يعينهم على تلك المعاصي. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وتفاره العلاء أن يقسم لنا من خشيته ما يحول به بيننا وبين معطيان. بمراسلة الشيخ محمد العريفي الرياض صندوق بريد 151597 الرمز البريدي 11775 البريد الإلكتروني arifi Spelling arifi A-R-E-F-I مع تحيات تسجيلات الراية للإنتاج والتوزيع الإسلامي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته